مسامع الخير للانشاد تقدم اقتلوني بسقوني اضرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق ابطال لن تطيروا في سمائي أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفاء لن تعيشوا في صفاء كنتم للشعب داء يومنا مسفي عنا يوم مسفي عمائي يقتلوني يسقوني اضربوني في, في دماغي لن تعيشوا صوت ابطينن تطير في سمائي جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فتائي جيشكم راطم بظلم من غباء أو ريائي جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فتائي جيشكم راطم بظلم من غباء أو ريائي حكمكم دوما خون بيع عرضي وقضائي بعتم الجولان سلما سفك الدمائي دون سفك الدماء اقتلوني بسقوني اضيقوني في دمائي لن تميشوا او تطيروا في سمائي سيف الله يغب من سبات اللي ضيا الى فين الباغي درسا وظفوهم للفجار سيف الله يغب من سبات اللي ضيا الى فين الباغي درسا وظفوهم للفجار اشبع الاتباع ضربا شندوهم في الاراي وارفعوا رايات دين مشوا على السماء يحكموا شرع السماء اقتلوني مسقوني اضيقوني في دماغي لن تعيشوا فوق طيرن انت طير في سمائي اقتلوني مسقوني اضيقوني samai lan ta'ishun awqab qadinantatiru fi samai bi samai bi samai